وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأفاضل وقفنا في الدرس الماضي على حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه حيث قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في الحسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر اهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لما تلائم وبسطت الكلام فيه وذكرت ما يتعلق فيه من أحكام الإمامة وما وجه الدلالة على هذا الباب العظيم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيه دلالة على أن على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل زمان ومكان لا يداهن في ذلك أحدا ولا يخافه فالقيام بالحق واجب في كل مكان وعلى الإنسان أن لا يخاف ولا يلتفت ولكن هذا يكون بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية على ما تجبه الشريعة مما تقدم ذكر ذلك من أصول الأمر بالمعروف والنهي المنكر أما حديث اليوم قال الإمام النووي عليه رحمة الله الرابع النعمار بن بشير رضي الله عنهما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 فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاريش قال القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله عنه واستهموا أي اقترعوا هذا الحديث أيها الأفاضل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك نجاة من الهلاك وأمان للمجتمعات وأن المعاصي إنما هي آفة تنقر في بنيان المجتمع وإذا ترك أهل المعاصي وما يشاءوا فإنهم يوشكون أن يخرقوا سفيدة المجتمع فيتهاوى بعذاب الله ونقمته وهذا الحديث في الإنكار الآن على كل من يركب هذه السفيدة ويكون له حق فيها هذا الحديث في الإنكار العام على كل من يركب هذه السفينة ويكون في المجتمع سفينة المجتمع والنبي عليه الصلاة والسلام مثل المجتمع بسفينة ثم قسم أهل المجتمع في نصيبهم جاء في رواية أخرى للحديث وهي عند البخاري أيضا تبين بعض المعالم في هذا الحديث حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المدهن في حدود الله مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فَصَارَ بَعْظُهُمْ أَسْفَلَهَا وَصَارَ بَعْظُهُمْ أَعْلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُونَ بِالْمَاءَ عَلَ統َ وَالَّذِينَ فِي أَعْلَهَا يعني إذا أرادوا يستقوا يصعدون ثم يحملون الماء من الأعلى إلى الأسفل قال فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُونَ بِالْمَاءَ عَلْ لَذِينَ فِي يستقون من النهر الذي فيه السفينة ثم يحملون الماء فيؤذونهم بتقاطر الماء ويؤذونهم بالتحرك فيما بينهم وتخطيهم قال فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر في أسفل السفينة فأتهوا فقالوا ما لك قالت اذيتني ولا بد لي من الماء فان اخذوا على يديه ان جوه ونجوا انفسهم لان اول من يصيبه البلاء من هو صاحب المعصيه اذا قال ان جوه ونجوا انفسهم ولذلك اذا امرت بالمعروف عن المنكر انما تحافظ على تحافظ على نعمك تحافظ على بلدك وتنجي هذا الذي واقع في هذه المعصية من عذاب الله ونقمته فهذا الأمر نفعه متعدي لكل الناس حتى للشجر والحجام فقالوا ما لك قال تأديتم بي ولابد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونج ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم قال مثل المدهن في حدود الله المدهن المداهن والمرائي من يضيع الحقوق ولا يغير المنكر والرواية الأولى مثل القائم في حدود الله والواقع فيها القائم يعني الذي يقوم بالمعروف وينهى الواقع فيها المدهن والواقع حالهما واحد هذا يرتكب معصية وذاك يداهنه ولا ينكر عليه ويجلس هو وشاربه في الحكم سواء واما, فيقابل وأما القائم فيقابل ذلك ومجموع الاوصاف من الروايتين واقع في الحدود مرائم في ذلك قائمون بالأمر وهذا وصف دقيق لحال الناس في المجتمعات من الناس من يقع ومن الناس من يسكت وقد يداهن ويرأيه ولا ينكر عليهم إما لمكانتهم أو للتقرب إليهم أو غير ذلك والدين إنما هو النصيحة وإما قائم بالأمر يأمر وينهى ويسجر ويبين وينصح بالقواعد الشرعية مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها قال ابن حجر وفي المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله وهذا يدلكم أن المعاصي تخرق على البلدان خيرهم وتستجلب لهم الشر والبلاء قالوا في المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله لأن الله حد حدوداً الناس عن تعديها ومن يتعدى حدود الله عز وجل يظلم نفسه لأنه وقع في المعاصي قال ثم من عداه إما منكر وهو القائم وإما ساكت وهو المدهن وقال رحمه الله فإن أخذوا على يديه أي منعوه من الحفر وهذا المثل عظيم جدا انظروا كم ضرر الحفر على السفينة إذا تمكن الإنسان من خرقها ولو كان يسيرا فإذا خرقت ستغرق وسيغرق كل من فيها ويبدأ الغرق بما ارتكب المعصية ولذلك خال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فالمجتمع كأنه سفينة يمشي في رجة البحر يعني البلاء محيط به من خارجه فبقدر تمسك المجتمع واستقامته وتعاونه يندرأ الشر المحيط به فالفتن والشر محيط والضرر الذي يأتي على السفينة إنما يأتي من جهة الماء وهذا الماء لو كان يسيرا فإنه يؤثر ضررا بالغا قال ابن حجر فإن على يدي أي منعوه من الحفر أنجوه ونجوا أنفسهم هو تفصيل للروايه الماضيه نجا ونجو نجا الخارقون ونجى الاخرون قال اي كل من كل من الاخرين والماخوذين قال وهكذا اقامه الحدود يحصل بها النجا لمن اقامها واقيمت عليه وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها منين أخذ الساكت؟ أي لب وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف يعني إذا ترك الأرض معروفاً عن المنكر استحق الناس أن يعاقبوا لأنهم إذا تركوا هذا الذي يخرق في السفينة جاءهم البلاء وهذا عقوبة فلو تركوه أهلكوه وهدكوه قال وفيه استحقاق العقوبة بثرك الأمر بالمعروف قال وتبين العالم يعني وفيه تبين العالم الحكم بضرب المثل فضرب الأمثال تقرب الأحكام للأفهام ووجوب الصبر على اذى الجار اذا خشي وقوع ما هو اشد ضررا يقال فيه وجوب الصبر على اذى الجار من اين اخذ هذا هؤلاء الذين في السفينه هم متجاورون هذا جار هذا فهذا الجار يؤذي جاره بماذا بالمرور عليه وما يحمل مما فإذا كان عدم تحمل أذية الجار تؤدي إلى شر أكبر فالواجب أن تصبر على أذية الجار قال ووجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضرر فهذا الجار الذي في السفينة إذا ترك تلتب عليه ضرر كبير فاصبر على أذى قال وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به يعني هما في, في بيت واحد في شقة في بناية وناس في الدور الأول وناس في الدور الثاني قال وأنه ليس لصاحب السفل ان يحدث على صاحب العلوم ما يضر به لان هؤلاء الذين في السفينه الاسفلون اضر بالذين هم اعلوان فليس لهم ذلك وهذا عام في كل شيء وأنه إن أحدث عليه ضررا نزمه إصلاحه يعني إذا أحدث صاحب السفل الطابق الأول على الأعلى ضررا بأن خطأ عنه الماء عليه أن يحدثه وإصلاحه وأن لصاحب العلو منعه من الضرر لأنه قال أخذوا على يديه فهذا منع من الضرر وفيه جواز قسمة العقار المتفاوض بالقرعة السفينة حق المجتمع حق الجميع وذلك قال كمثل قوم استهموا على سفينة هذه السفينة ملك الجميع لأنها لو كانت مشاعة وليس لها مالك كل من سبق إلى مكان فواء له أما إذا كانوا مشتركين في هذا العقار ثم اختلفوا وكل له حق فهنا يشرع في حقهم القرعة ولذلك هنا قال وفيه جواز قسمة العقار المتفاوض بالقرعة لأنهم يملكون كلهم قال له في نصيبه فكل له نصيب وإن كان فيه علو وسفل يعني كان فيه هذه المنطقة أعلى أفضل وهذه أسفل واختصموا يقرأ بينهم وما خرج نصيب كل أحد فهو له والقرعة تقطع النزاع والقرعة من الأسباب الفاصلة في النزاع التي جاء بها الشرع فهذا الحديث فيه المثل العظيم وفيه أن الأمر المعروف عن المنكر نجاة من الهلاك وأمان للمجتمعات وأن المعاصي تنقر في بنيان المجتمع وعلى الناس أن يأخذوا على أيدي السفهاء وإلا أضروا بأنفسهم وهلكوا وهلك المجتمع بأسره وهل يدل على عظم الأمر المعروف وأنهي عن المنكر وعلى عظم الخير الذي يترتب على ذلك قال الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حليفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة رواه مسلم معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لساء فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه سيستعمل عليكم إنه يستعمل عليكم أمر هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول العلماء حاديث المستقبل من دلائل النبوة يعني تدل على صدق النبوة إذ يقع ما أخبر به كما أخبر بحيث لا ينخرم عن الواقع منه شيء فإذا أخبرنا الرسول بشيء سيقع ثم وقع كما أخبر دل على أنه صادق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام فأحاديث المستقبل كلها من دلائل نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا وقع الخبر كما أخبر دل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام فلما يقول علماء هذا الحديث من دلائل نبوة أن يدل على صدق تنبو ilan عليه الصلاة والسلام لأنه وقع كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال إنه يستعمل عليكم أمراء أن يجعل الملوك عليكم أمراء عمالا وهم أمراء الأقاليم والمدن فهؤلاء يستعملون من قبل ولي الأمر قال فتعرفون وتنكرون أي أن هؤلاء الأمراء سيأتون أموراً معروفة عندكم بالشرع وسيأتون أموراً منكرة تخارف الشرع يأتون بمعاصر وسيئات ولهم حسنات قال فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برع وفي رواية وَمَنْ عَرَفَ فَقَدْ بَرِئِ مَنْ كَرِه بماذا؟ بقلبه قال النووي رحم الأمة رواية من كره فقد برئ فظاهره ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكره بقلبه وليبرأ فإذا لم يستطع الإنسان ينكر المنكر مما تنكرون بيده أو بلسانه فعلي أن ينكر بقلبه فمن فعل ذلك فقد برئ قالوا أما من روى فمن عرف فقد برئ فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بنسانه فإن عجز فليكرهه بقلبه فقد برئ أي أدى الواجب الذي عليه وتبرأ من المعصية قال ومن أنكر وهذا يكون باليد أو باللسان فقد سلم أي سلم من العقوبة فلا يآخذ بذنب العامة ولكن أي ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع ولكن قلناه يرحمه الله معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع رضي فعلهم بقلبه وتابع في العمل فلن ينكر بقلبه بل تابع بعمله فعمل كما يعملون فالريضة يتعلق بالقلب والمتابعة تكون في العمل ولكن من رضي وتابع أي هذا الذي ليس بمعافاة قال رحمه الله وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثن بمجرد السكوت بل إنما يأثن بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه أي المنكرات أشد إثماً المعاصي أم البداء البداء ولذلك تقدم ذكر أحكامها في هذا الكتاب ثم جاء بهذا الأمر ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتله هذا فيه حرص الصحابة على الخير وأنهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء سألوا ما يحتاجون إليه ولذلك لما ذكر رسول عليه الصلاة والسلام الدجال وأنه يمكث في الأرض أربعين يوم بسنة أربعين يوما فقالوا يا رسول الله اليوم الذي فيه بسنة أتكفين فيه صلاة يوم قال لا أقدر له قدرة فكانت أسئلته من أجل العمل والنفع ففيه أيضا غيرة الصحابة على المنكرات لأن هؤلاء يظهر منهم ما ينكر وفي قيامهم بالواجب ولكنهم يدورون في ذلك مع السنة ويصدرون عن العلماء وهذا الفارق بين أهل السنة وغيرهم هنا الصحابة عن ماذا سألوا ولمن لأجأوا سألوا عن السنة قالوا يا رسول الله وسؤال الرسول إنما سؤال عن السنة ولم يسألوا أي أحد إنما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام والعلماء ورثت الأنبياء فالإنسان في الأمور الكبيرة المدلهمة أو ما يحتاج إلى إنكار وتبهين خاصة على البلاه لا بد يرجع فيه إلى السنة ويصدر فيه عن العلماء بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم أئمة الجور الأمراء الذي يستعملون على الناس ويصدر منهم ما ينكر نجوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوه فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم لأن القتال إنما شرع ليقامة شرع الله عز وجل ومن افسد وخالف الشرع لابد ان يرجع الى الشرع وان يستقيم وكانوا في وقت الناس يدخل فيه بيدين الله وكانوا على استقامه تامه ومن كان على استقامه تامه يكبر عليه وقوع الناس في الإثم خاصة الأثام الكبيرة فقال لا وهنا التحذير من تهيج الفتن ومقاتلة السلطان قال قالوا يا رسول ألا نقاتلهم قال لا قال النووي رحمه الله ففيه معنى ما سبق انه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لن يغير شيئا من قواعد الاسلام بل قال ابن تيميه في المنهاج وهذا يبين ان الائمه الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين لأنها هم عن منابذتهم وأخبر أنهم يقع منهم الأمور المستنكرة وقال وهذا يبين أن لإما هم الأمراء وولاة الأمور وأنه يكره وينكر ما يأتونه من الله ولا تنزع اليد من طاعتهم بل يطاعون في طاعة الله وأن منهم خيارا وشرارا فينكر على الملاب حسب القدرة ولكن لا يقاتلون من أجل ذلك لأن في المقاتلة شر عظيم ويفوت بذلك خير كثير والناوي رحمه الله بوب على هذا الحديث بصحيح مسلم بقوله باب وجوب الإنكار على الأمراء باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك وتقدم معنا أن ذوي, أن ذوي السلطان لا ينكر عليهم علنا ولا إنكارا يهيج الناس عليهم إنما يكون بالرفق والسر بحيث اندرع الفتن ويقلل الشر أو يزال ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح للسلطان فلا يبده على ولكن يخلو به فيأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا أدى الذي عليه وسئل ابن عباس عن أمر السلطان بالمعروف عليه عن على المنكر قال فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه قال فقلنا قالوا رضي الله عنهم ألا نخاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم هل عندكم رواية أخرى في الحديث مكتوبة في الرياض الصالحين <تصفيق> الذي عند مسلم ووقفت عليه بعد البحث لا ما صلوا وأما لفظ ما أقاموا فيكم الصلاة هذا ورد في الصحيحين من, حديث, ك... من حديث عوف بن مالك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام خيار أمتكم الذين تحبونه ويحبونكم ويستصلون عليه ويصلون عليكم وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم فقالوا يا رسول الله أو قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف في, رواية عند مسلم في الصحيح عند ذلك قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةِ هذا حديث آخر ولكنه بيان لهذا الحديث جاء في رواية عند أحمد في حديث مِسَلَمَةِ عندنا في مسلم إلا ما صلَّوا عند أحمد ما صلَّوا الخمس إلا ما صلَّوا الخمس وما صلَّوا الخمس معناه لا ما أقام فيكم الصلاة واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة وأن ذلك من الكفر البواح لأنه أجازة مقاتلة السلطان بذلك تقدم معنا في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فلم يجز المقاتلة والخروج إلا عند الكفر البواح فلما أجازها عند ترك الصلاة دل على أن الصلاة من الكفر البواح واضح وجل السدلال؟ استذل بعض العلم على أن ترك الصلاة من الكفر البواح لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز مقاتلة السلطان عند ترك الصلاة وبيّن في حديث آخر أنه لا يحل الخروج على السلطان إلا إذا أتوا كفراً بواحاً فأتوا كفراً بواحاً معناه لم يصلوا بهذه الرواية ولا شك أن الصلاة من أكبر أصول الإسلام وقد جاء الوعيد في تركها بل وعيد شديد ليس بين المرء وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن في الصلاة اختلاف بين العلماء متى يحكم بكفره؟ وأن هذا الكفر عملي أو اعتقادي؟ والمسألة إذا اختلف فيها العلماء لا تعتبروا من الكفر البواح ولكن إذا جمعنا بين هذه الأوصاف كلها لا ما صلوا الخمس لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا شك أن هذا كفر بواح يعني لم يصلوا ومنعوا الناس من الصلاة مطلقا ولم يسمحوا لأحد بأن يقيم الصلاة وهذا لم يحدث على مر عصور المسلمين فلا شك أن منع الناس من الصلاة أشد من ترك الصلاة ولا شك أن هذا كفر بواح لأنه ينتشر في البلد كلها ولا يمكن أحد من دخول مسجد ولا من الصلاة فإذا جمعت بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى لا ما أقاموا فيكم الصلاة دل على أن هذا هو بمثل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان لأنها من أكبر أصول الإسلام وإقامتها معلومة من الدين بالضرورة فإذا منع الناس من الصلاة ولم يصلي باب أولى هذا جاهزا يخرج عليه بالقتال ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فإذا لم يقيموا الصلاة مفهومه قاتلوه وهذا كفر بواح ولكن المقاتلة لا تجوز عند العلماء إلا بالقدرة التي لا تزهق بسببها الأرواح ولا تجر على الناس البلاء والفتن ذي قلنا الشروط كم شرط ها أربع ولا خمسة إلا أن تروا إما علم يقين أو رؤيا بصر لا شائعة ولا خبر غير صادق غير مستيقا ثم كفرا لا فسقا ولا ظلما ثم بواحا باح بيه صاحبه وانتشر في البلد معروف عند الناس ثم عندكم من الله تعالى فيه برهان يعني دليلكم نص صريح في أن هذا الفعل كفر لا يحتمل التأويل فإذا احتمل التأويل لا يقبل هذا الدليل ثم الشرط الخامس القدرة بالإجمع ولذلك ما خرج أحد على ذي سلطان عنده قدرة إلا كان ما أفسدوا أكثر بكثير ما أصلحوا والتجربة تبين ذلك هذا كرر المتهمية في منهاج السنة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 وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه هذا الحديث فيه بيان خطورة المعاصي وأنها سبب للهلاك فواجب على الناس أن يسعوا في إزالتها وفيه أن كثرة الصالحي مع وجود الخبث الكثير الظاهر لا يمنع من نزول العذاب تقول من المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا والفزع يدل على عظم الأمر وهوله يقول لا إله إلا الله وهذا فيه جواز مشروعية قول لا إله إلا الله عند الفزع ورجوع إلى الله وتذكير النفس بالله عز وجل ويل للعرب من شر قد اقترب وذكر العرب هنا لأنهم هم الموجه إليهم الكلام في ذلك الزمن فالمسلمون كانوا ذاك الوقت هم العرب وهم حملة الدين وإذا هلك العرب وذهب العرب فقد استوذي على الدنيا والعرب في آخر الزمان تستحليهم المنايا وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المهدي فسألته أم المؤمنين عائشة أين العرب يومئذ يا رسول الله قال العرب يومئذ قليل وإمامهم رجل صالح وسألت في حديث آخر قال تستحنيهم المنايا ففي آخر الزمان يشتد الموت على العرب فهم أصل الإسلام قال وين للعرب من شر قد اقترب وهذا فيه من الشرور فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ردمهم أي من سدهم الذي بناه ذو القرنين أين هو أين هو ها يقولون هو جهة المشرق ما الدليل ها ما الدليل جهة المشرق ها في صلوة الكهف ها ماذا قال نعم غروب طلوع الشمس طلوع الشمس عليهم شو الآية ها قبلها حتى إذا بلغ مطلع الشمس صح؟ وجده من دونهما قوة فهم عند مطلع الشمس جهة المشرق وهل يدلكم على عظم جهل أهل الأرض وأنهم لا يعلمون شيئا إلا بما أطلعهم الله عليه ولذلك قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذه المختراعات لا تظهر إلا إذا أذن الله عز وجل هم جهة المشرق وجعجوج مأجوج تواترت في خروجهم الأحاديث والقرآن مصدق لذلك هم أمتان عظيمتان من بني ادم اشكالهم كاشكال اهل الصين وزيفوا في الاحاديث باوصاف لهم من التورك أددهم لا يعلموا إلا الله عز وجل ولذلك لما يأمر الله عز وجل آدم أن يخرج بعث النار فيسأل ربه كم أخرج قال من كل ألف تسعمائة إلى النار وواحد للجنة فذكر فذكر أن من يأجوج مأجوج تسعمية ومنكم واحد فهلاء الكثرة الكاثرة إذا أذن الله عز وجل بخروجهم إن هدم السد ويخرجون على الناس من كل حذب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حذب ينسلون واقترب الوعد الحق يأتون للبحار فيشربون ماءها فيأمر آخر فيقول إنه كان في هذه يوما ماء لا يستطيع أحد أن يقابلهم بالقتال يخرجون بعد هلاك الدجال في وقت نزول عيسى فيأمر الله عز وجل عيسى أن يحرز بعبادي إلى الطور إلى جبل الطور يقول الله عز وجل إذ أوحى الله إلى, موسى، إلى عيسى أني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز بعبادي إلى الطور وهذا فيه دلالة على أن الكفة إذا لم تكن متقابلة متكافئة لا يجد للمسلم أن يدخل القتال بل على الحاكم المسلم أن يأخذ المسلمين مأمن ولا أن يهلكهم ويغرر بهم بل علي أن يحافظ على الناس وفيه دلالة على أن خروج مأجوج ومأجوج شر يهلك الناس وفي الحديث دلالة أيضا على أن الشر يحذر ويحذر منه وإن كان بعيد الوقوع وإن كان يسيرا قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعي الإبهام والتي تليها قال علماء أي جعل السباب في أصل الإبهام يعني هكذا جعل السباب كم مقدار الثقب في السد العظيم كم فزع منه الرسول وحذر العرب فالشر يحذر منه ويحذر وإن كان يسيرا وذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر يحذر من البذع ولم تكن ظاهرة منتشرة في زمانه عليه الصلاة والسلام ويحذر من أمور كثيرة قال فتح اليوم من ردمي أجوج مثل هذه هم سد عظيم وخلفه بشر لا يحصي من الله عز وجل وأهل الأرض لا يعلمون مكانهم ولا يدلون ما هم وإنكارهم قد يصل إلى درجة الكفر لأن الحديث فيه متواترة والقرآن مصدق لذلك ومن ينظر إلى الماديات يقول الناس الآن عندهم الأقمار الصناعية والاستكشاف وغيره ولا يعلم مكانهم مع هذه الكثرة فيأتي فينفي وجودهم ونحن عندنا من أعظم الأمور التصديق بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله أنا أهلك بالكسر هذا هو الصحيح الراجح الذي نجحه أنه يرحمه الله قال ورؤيا فيه بالفتح أنا وهو ضعيف الضبط الصحيح أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث الخبث ما هو عندكم مكتوب يقول يعني الفسوق والفجور يقول يعني الفسوق والفجور هذا تفسير وقيل هو الزنا وقال ناوي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال الظاهر أنه المعاصي مطلقا وهذا هو الصحيح لأن الحديث إذا احتمل أكثر من معنى فيحمل على جميعها ففيه أن كثة الخبث هلاك للناس وأن وجود الصالحين لا يمنع من ذلك إذا قال الله عز وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها كملوا لي مصنحون ولم يقل صالحون فأنجينا الذين ينهونا عن السوء فهذا فيه أن كثرة الخبر والمعاصي هلاك للناس ونذير شر يقترب منهم فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل ويأمروا بالمعروفين ويحذروا ويغتروا بصلاح أنفسهم فالصلاح لا يمنع نزول العذاب والله تعالى على وعلا يقول جزاك الله خيرا كيف ننكر على من يفعل المعاصي كالنساء العاريات في السوق والمحلات التي فيها ملابس العري ونحن تحت حكم دولة إسلامية وحاكمها ذكر أمور على كل حال هذا الإنكار العام قد لكم يشرع إذا كان الإنكار ينفع إذا علمت أنه لا ينفع فالإنكار ويؤدي لمفسده فالإنكار لا يشرع تنكر على فاسقة كافرة نبسها وتترك دينها ليس بصحيح وهذا الأمر أمر عام يرجع فيه إلى ولاة الأمر بحيث لا تحدث فتنة لأمور العامة هذه على أهل الحسبة على من يجعلهم الله عز وجل أهل احتساب بتوظيف ولي الأمر له فإذا لم تستطع أو إنكارك يؤدي إلى فتنة عليك أن تنكر بقلبك وإذا رأيت هذه الأماكن فيها فساد وفسق وفجور ولا تستطع أن تنكر لا تذهب هل ثبت لفظ معجزة عن النبي وهل بعث الله الرسل لإعجاز الناس أو لهلايتهم المعجزات يؤيد الله عز وجل بهم الرسل المعجزات يؤيد الله عز وجل بهم الرسل والمعجزة تكون للرسل والأنبياء والكرامة تكون لأدباعهم ممن يكون على طريقتهم لا أذكر لفظ المعجز الآن ولا أكرر علماء يذكرونه وال... وال... والرسل رسلاً مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذه وظيفة الرسل كيف نجمع بين حديث البطاقة وحديث نعم إذا كثروا الخبث يهلك الصالحون حديث البطاقة خاص عنده توحيد ووقع في معاصي وقد يكون في آخر الزمان حيث لا علم فالإنسان يعصي وقد يكون معصيته في خاصة نفسه ليست عامة والمعصي إذا كانت في خاصة نفس الإنسان ولم يطلع عليها الناس هذه لا تنكر إذا لم تعلمت بها إنما الإنكار يكون مع العلم سؤال هنا يقول إذا كان شخص عاقد على امرأة ولكن زوجته لم يبني بها حتى الآن وهي بمنزل وارديها فإلى من تكون الطاعة لولي أمرها أم لزوجها تكون الطاعة لمن هي في بيته ولكنه ينصح ويبين لها أما يعني يستأسد عليها وفي بيت أبيها هذا ليس بشيء إنما هو اختار البيت ويتناصح معها على الخير أما لا تخرج لا تذهب بعض الناس تشدد فيقع النفرة وتقع يقع الطلاق وهم في أول الأمر ولا يحسن التصرف يقول قلت لا يجوز القتال إذا لم تكن الكفتان متكافئتان فما قوله في غزوة بدر غزوة بدر كان الأمر مطلقا ثم نسخ إلى الضعف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأجاز القتال إذا كان عدد المشركين ضعف المسلمين أكثر من ذلك لا كان الأمر مطلقا ثم نسخ إلى الضعف معد ذلك لا أذان الآن الأسئلة كثيرة نستمر مش ياباشا مرخصكم نجيب الناس يبينا نمشي ها؟ ماشي نمشي طيب دخلت الاخوان ودخل المشاكل على كل حال سنجيب على سلة الاسبوع القادم بعد ما على امر شو رايك شيخ شو رايك اتمنى ان شاء الله تطولون بعد اللي بعد تطول ولا ايش اجا بالسبع الثاني خلاص ان شاء الله مو تكون بعد هذا يا سيدي بعد جاء الشتاء ان شاء الله اي الشتاء كذا اللي يطول تقدرون نسوي لا يوم جزاكم الله خيرا خلاص الاسبوع القادم ان شاء الله لا يجيب على الاسئله اكثر سبحانك اللهم نحمدك اشهد لا اله انت استغفرك وتوب السلام